فلم تر أن الله تخر لكم ما في الأرض والفلك تدري في البحر بأمره ويمسك السماء, ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتون كل أمة جعلنا من سكنه النازكه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى المشتقين وإن جادلوك فقل الله واعلم بما تعملون الله نحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ننزل به سلطانه وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصيب وإذا تكل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين تعرف في يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك أنا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير